تنفيذ نفقه الى عياله فاقرضها رجلا ليوفيها لهم فلا باس مثلا جاء رجل من اليمن بالحج او العمره فقصرت به النفقة. فجاء الى اخر فقال يا اخي اقربني فقال اقرضك لا بأس اقرضك لكن انا ما اريد السداد هنا اريد اذا عدت الى اليمن تعطيها اهلي قال خيرا فعلت انا عندي دراهم هناك ولكني في حاجة هنا فانا اذا وصلت البلاد يوم وصولي اسلمها لأهلك ان شاء الله فسلمها لأهله هنا الطرفان استفاد القادم قضى حاجته واستفاد من النقد والمقرض استفاد لانه بدل ما يعطيها شخص لا يثق به ويمكن ان يأكلها او تسرق منه او يعرض لها ما يعرض اعطاها شخصا يثق فيه اذا وصل الى اهله وسلمها لهم فلا بأس بهذا حتى وان كان هذا القرض فيه نفع لكن فيه نفع الطرفين ولا ضرر على احد منهما بل كل واحد منهما مستفيد نعم قال القاضي ويجوز قرب لليتيم للمصلحة مثل ان يقربه في بلد ليوفيه في بلد اخر ليربح خطر الطريق قال القاضي ويجوز قرض مال يتيم للمصلحه المرء اذا كان عنده مال يتيم فلا يجوز له ان يقرضه الا لمصلحه اليتيم لا يقرضه بفائده ربويه حرام عليه ولا يضيعه ولا يتساهل فيه بل يعتني به اكثر مما يعتني بماله لكن هم في حاجة الى نقل هذا المال لليتيم نقله الى الرياض مثلا او ابعد من هذا ليشتروا به بضاعة من هناك فجاء شخص فقال اقرضني مال اليتيم الذي عندك الان في مكه وانا اسدده في الرياض حينما تريدون شراء البضاعه اسهل لكم من ارساله الى هناك قال القاضي لا بأس بهذا لان في هذا مصلحه لليتيم وليس فيه ضرر على المستقر لا ضرر على هذا ولا على هذا فاليتيم استفاد أمن الطريق من كونه وصل المال باطمئنان وسهولة يخشى عليه من الضياع أو السرقة أو نحو ذلك فاقرضه لشخص يسلمه هناك قال لا بأس لأن في هذا مصلحة ولا ضرر على الآخر وفي معنى هذا قرض الرجل فلاحه حبا يزرعه في أرضه أو ثمنا يشتري به بقرة وغيرها لأنها مصلحة لهما وقال ابن أبي موسى هذا خبيث وفي معنى هذا قرض الرجل فلاحه حبا يزرعه في أرضه فلاحه هو يعني انت سلمت ارضك لفلاح يزرعها واتفقت اياه على انه يتعب فيها ويعمل ويجتهد ويسقي وله مثلا كذا من النعوتك ولك كذا على حسب ما تتفقون عليه النصف او الرباع او الثلثين او غير ذلك استلم الرجل الارض يبي يزرع ما عنده دراهم يشتري حد يزرعها فقال له صاحب الارض اقرمك انا عشرة اصع تزرعها وتردها علي ان شاء الله ترد علي بدلها اذا توفر عندك هذا هذا لا بأس به لان هذا قرض وان استفاد المقرض لكن ما استفاد على حساب المقترض ولا من مال المقترض وانما استفاد الاهتمام وتنجيز العمل والزرع في وقته لان الرجل استلم القرض استلم العرض لكن ما عنده زرع ما عنده حب يبذره ولو انتظر فتره فات وقت الزرع مثلا فقال له انا اقرضك عشرة اصر تبذرها وترد علي بدلها لا باس بهذا او قال له هذه الارض تزرعها والزراعة تحتاج الى حرف الى بقر تحرث وتسقي وتعمل ما عنده شيء قال اقرضك الف ريال تشتري به ما تحتاج الى الزراعه وتزرع وتسدد ان شاء الله فلا باس بهذا لان هذا وان كان المقرض مستفيد لكنه مستفيد لا على حساب المقترض ولا من مال المقترض وانما هو فائده للطرفين و اجراء لعمل ينفعهما معا وقال ابن ابي موسى رحمه الله هذا خبيث يقول لا يجوز لا يجوز ان يقرره لمصلحته لانه مستفيد ونقول هو مستفيد وهذا مستفيد واستفاده المقرر لا على حساب المقترف ما اخذ من ماله شيء وانما اقرضه ليستفيد الطرفان معا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول السائل هل اجراء عقد النكاح في الحرم له مزيه يرى بعض الفقهاء رحمه الله ان تحري المكان الفاضل والوقت الفاضل انه حسن لان العقد عقد النكاح يؤمل فيه الاستمرار ويؤمل فيه وجود الذريه الصالحه فهو عمل صالح فاذا اختير له المكان الافضل واختير له الوقت الافضل فحسن وقد قال بعض الفقهاء رحمه الله يحسن اجراء العقد بعد العصر من يوم الجمعه في المسجد ليجمع الوقت الفاضل الذي هو الساعة التي يتحرى أن تكون ساعة الإجابة بعد العصر هي ارجى ساعة يوم الجمعة وإلا محل خلاف متى ساعة الإجابة هو ساعة الإجابة في يوم الجمعة قطعا ينطق الرسول صلى الله عليه وسلم لكن متى هي محل خلاف فارجى وقت هي اخر ساعه بعد العصر فلذا قال الفقهاء رحمهم الله يستحب العقد بعد العصر من يوم الجمعه في المسجد يقول السائل أنه شاب يبلغ من العمر 32 سنة ويقول أصبحت أفكر في الموت كثيرا منذ ستة أشهر وأصبحت حياتي مليئة بالخوف الشديد ولا أحس بالسعادة وأنا مع أذنائي فما هي النصيحة لي هذا يا أخي من تلاعو الشيطان بك الشيطان يحاول أن يضايق ويضر ابن آدم بأي وسيلة ويشغله عن طاعة الله ويشغله عن الخير ويشغله عن الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا بماذا بالأفكار والهواجيس والوساوس وغير ذلك وإلا فالموت كتبه الله على الجميع ما مات إلا أنت تخاف من هذا الشيء مات أفضل الخلق على الإطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات الصحابة رضي الله عنهم ومات الأنبياء عليهم الصلاه والسلام فالمؤمن ما يخاف من الموت وإنما يخاف من النار ليستعد لما بعد الموت الموت طريق لا مد منه للصغير والكبير لكن الموفق والسعيد من ارتحل ومات بعمل صالح وإلا فالموت كتبه الله جل وعلا على أهل الدنيا كلهم ما يبقى أحد سوى الله جل وعلا هو الباقي الحي الذي لا يموت وأما غيره حتى الملائكة عليهم الصلاة والسلام يموتون وملك الموت نفسه يموت وانما على العبد ان يحرص على العمل الصالح الذي ينفعه بعد الموت هو بعد الموت اما في روضة من رياض الجنة او في حفرة من حفر النار والعياذ بالله كيف يكون في روضة من رياض الجنة باخلاص العبادة لله جل وعلا والاقبال على طاعة الله والجد والاجهاد في هذا ولا يسلم نفسه بقيادة الشيطان بالافكار والهواجيس والوساوس يتلاعب به الشيطان يشغله عن طاعة الله. اذا تسلط عليك في هذا فاذكر الله. واكثر من ذكر الله. واخذ المصحف وقرأ. ولا تسترسل معه فيما يقول لك ليشغلك عما فيه سعادتك فاجتهد واحرص على ان تنفع نفسك لما بعد الموت وإلا فالموت مكتوب على الكبير والصغير كم صلينا على اطفال صغار وكبار اكبر منا واصغر منا والموت مكتوب على الجميع. يقول السائل شخص اقترض من اخر مبلغا من المال يعمل به ثم عند السداد تغيرت سعر العملة فماذا يعطيه اذا كانت العملة باقية فيردها حتى وان نزلت يردها هي استقرب منه جنيه والجنيه ساري المفعول يرد الجنيه استقرب منه درهم استقرب منه دولار يرده اما اذا كانت العمله هذه بطلت والغيت واستحدث غيرها فيرد عليه قيمتها يوم استقر لها يقول السائل ما هي تحية المسجد الحرام تحية المسجد الحرام الطواف إذا توسر ذلك فإذا لم يتوسر أو ما تمكنت من هذا فلا تجلس حتى تصلي ركعتين يقول السائل متى وقت دخول الجمعة لمن به سلس البول دخول وقت صلاة الجمعة بعض العلماء يرى أنه يبدأ وقت صلاة الجمعة من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح يعني مثل وقت صلاة العيد ووقت صلاة الاستسقاء ووقت صلاه صلاه الضحى وبعض العلماء رحمهم الله يرى ان وقت صلاه الجمعه يدخل بوقت بدخول وقت صلاه الظهر فلا حرج على من به سلس بول مثلا اذا جاء الى المسجد مبكرا اذا كان يامن تلويث المسجد او تلويث نفسه اذا كان يامن من هذا فيبكر واذا تاخر خشيه ان يلوث مع محبته للتقدم فهو ماجور ان شاء الله ويحسب له تقدمه لانه انما تاخر من اجل مرضه يقول السائل ما معنى قول المؤلف رحمه الله وان كتب له به سفتجه كتب له سفتجه هل مرت علينا في الاسبوع الماضي كذلك وذكرناها انه يعطيه ورقه ليقبض من وكيله هناك يعني كان يعطيه تحويل او يعطيه تعميد لوكيله ان يقبض يقبضه من هناك. فيستفيد امن الطريق. يعني بدل ما يأخذ القرض منه وهما في مكة يقول حب ان اقبض القرض في الرياض. فلا بأس بهذا. يقول السائل هل الصلاة في مساجد مكة بمئة الف صلاة كالمسجد الحرام الصلاة في سائر أنحاء مكة مضاعفة إن شاء الله بمئة ألف صلاة لكن لا نقول إن الصلاة في أي مسجد من المساجد أو في أي مقعة من بقاع مكة مثل الصلاة في هذا المكان شرفه الله لا لا شك ان الصلاة هنا افضل لكن الصلاة في سائر مكة مضاعفة إن شاء الله كما قرر ذلك كثير من العلماء رحمهم الله واستدلوا على هذا بأمور منها أن الله جل وعلا سمى مكة كلها المسجد الحرام في قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم ننقه من عذاب عليم فإرادة الظلم مثلا في مكة متوعد بهذا الوعيد وليس المراد إرادة الظلم في داخل المسجد فقط الوعيد بل الوعيد لمن أراد الظلم في مكة وقوله جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى أسرى به جل وعلا من المسجد الحرام قيل انه كان عليه الصلاه والسلام راقد خارج المسجد ما كان في المسجد وقيل في المسجد ومن الادله الصريحه كذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكه في حجه الوداء صبيحة اليوم الرابع من ذي الحجه فطاف عليه الصلاة والسلام بالبيت وسعى ثم خرج ونزل بالأبطح وآخذ صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه بالأبطح من اليوم الرابع إلى اليوم الثامن من ذي الحجه انتقل صلى الله عليه وسلم إلى ميناء وكل هذه الأوقات يصليها بالأبطح فلو كانت الصلاة بالأبطح بواحدة والصلاة بالمسجد الحرام بمئة ألف صلاة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرم اصحابه فيصلي بهم بالابطح ولا يدخل بهم الى المسجد الحرام وهم يتمكنون من الوصول اليه على الاقدام والصلاة في سائر انحاء مكة مضاعفه ان شاء الله لكن كلما قرب المرء من الكعبة ودنى منها فهو افضل فالصلاة في المسجد الحرام هذه البقة أفضل من سائر البقات. يقول السائل هل وضع الأموال في البنك بفائدة متفق عليها حلال أم حرام وضع الأموال في البنك بفائدة متفق عليها هذا هو رب الجاهلية يعني تعطيهم دراهم ويقولون نقيد لك في كل شهر كذا او نقيد لك في كل سنة كذا هذا هو ربا الجاهلية يعني بيع دراهم بدراهم بزيادة تعطيه مئة ويقول اعطيك بعد ستة اشهر مئة وعشرة هذا محرم باجماع من يعتد بقوله من العلماء لانه ربا الجاهلية فاجتمع فيه رب الفضل ورب النسيئه فيحرم هذا في حال اذا كان البنك او المؤسسة يتعاطون التجارة بهذه الدراهم ثم في نهاية السنة او نهاية الشهر ينظرون ما ساقه الله من ربح ف يقسمونه بينك وبينهم على حسب ما اتفقتم عليه مثلا ان لهم خمسين بالمئة من الربح ولك خمسين او لهم ثلاثين بالمئة ولك سبعين او غير ذلك هذا اذا كان الاتفاق على الربح بالنسبة المئوية ولا يدرك كم الربح والخسارة على صاحب المال الخسارة على صاحب الدراهم والربح مشترك بينه وبين من يعمل بالدراهم لا عمل الربوي فلا باس بهذا كالمرابحة والبضاعه ونحو ذلك من المعاملات الشرعيه انك تعطي دراهمك لمن يعمل فيها يتاجر وما يقسم الله من ربح يقسم بينك وبينه على نسبة مئوية بحيث أنك لا تدري كم يكون الربح ما يقول نعطيك بالمئة عشرة أو عشرين أو نحو ذلك هذا لا يجوز أما إذا كان على سبيل المشاركة والمرابحة والربح التجاري فلا بأس بهذا يقول السائل هل يجوز لرجل مقيم بالمملكة ان يعمل عمره كل شهر المرء اذا قدم الى مكة بعمره فحسن ولم يرد نهي عن القدوم الى مكة بعمره فمثلا هو في جدة وكل ما أخذ بين فترة وفترة أحرم من جدة ودخل مكة بعمره لا ناس بهذا إلا أنه لا يحسن الاكثار في كل شهر مثلا ما يحسن أن يكثر لأن ما كان من عادة السلف ذلك وأما من كان مقيم بمكة فلا يحسن ان يخرج للاتيان بعمره لان افضل اعمال العمره هو الطواف والطواف متيسر للمكي والحمد لله في كل وقت فهو ياتي الى المسجد الحرام ويطوف بالبيت وهذا الطواف هو افضل اعمال العمره يقول السائل والدي توفي وعليه صيام اثنين وعشرين يوم من رمضان فماذا نفعل يقول والده عليه صيام اثنين وعشرين يوم من رمضان مثلا توفي ما صامها نقول للوالد لا يخلو ان كان افطرها ثم قدر على الصيام بعد. فلم يقضي ثم مرض ومات فيقضى عنه هذا إما بصيام أو إطعام مسكين عن كل يوم أما إذا كان الوالد مرض في رمضان واستمر معه المرض لم يتمكن من القضاء حتى توفاه الله فليس عليه شيء وليس عليكم شيء لانه معذور وما تمكن من القضاء فلا شيء عليه يقول السائل ما معنى قول المؤلف رحمه الله استأجر منه باكثر من العجرة قبل الوفاء للقرض هذا مضى ووضحته قلت مثلا إنه استقرض منه عشرة آلاف ريال ثم استأجر المقترض من المقرض شيئا ما بأكثر من الاجره يعني المقترض أخذ عشرة آلاف من المقرض ثم ان المقترب اراد ان يكافئ المقرب قال انا استأجر دكانك هذا بالف بينما هو لا يساوي الا ثمانمائة ريال لكنه استأجره بالف زاده المئتين من اجل القرض الذي اقرضه هذا لا يجوز او كان المقترب هو الذي اجر بانقص فلا يجوز المقترب اجر شيئا له بانقص من اجرته من اجل ان المقرض اقربه الدراهم فكل الامرين لا يجوز نقول إذا أخذ منك المال ليعمل به وحدد لك الربح فهل يجوز؟ هذا لا يجوز إذا حدد لك الربح لكن إذا أخذ من المال منك ليعمل به وقال ما يقسم الله من ربح بيننا منعصفة أو لك ثلاثة أرباع ولي ربع أو لك ثلث ولي ثلثان وهكذا وما يقسم الله من ربح يقتسمونه على هذا هذا لا بأس به اما يقول عطني المال اشتغل فيه وانا اعطيك في كل شهر مئة ريال او الف ريال او اقل او اكثر فهذا ربح مقدر محصى لا يجوز والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين